بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الحادي والعشرون من التذكرة الخامس فإن قيل فقد روى بن ماجه عن أبي امامه قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لشهيد البحر مثل شهيدي البر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله عز وجل كقاطع الدنيا في طاعة الله عز وجل وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح الا شهيد البحر فانه يتولى قبض ارواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين شهيد البحر الذنوب كلها والدين قلنا الدين إذا أخذه المرء في حق واجب لفاقه أو عسر ومات ولم يترك وفاء فإن الله سبحانه وتعالى لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله تعالى شهيدا كان أو غيره لأن على السلطان فرضا أن يؤدي عنه دينه قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ترك دينا أو ضياعا فعل الله ورسوله ومن ترك مالا فلورثته فإن لم يؤدي عنه السلطان فإن الله تعالى يقضي عنه ويرضي خصمه في الحاشية واحد حسن النسائي الحاكم وصححه, وصححه ووافقه الذهبي اثنان حسان أحمد الطبراني الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ثلاثة سبق تخريجه أربعة موضوع ابن ماجه السلسلة الضعيفه للألباني خمسة صحيح البخاري مسلم ابن ماجه الترمذي متابع والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الدين يقتص أو مقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من تدين في ثلاث خلال الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين ليتقوى به لعدو الله وعدوه ورجل يموت عنده رجل مسلم لا يجد ما يكفنه فيه ويواريه إلا بدين ورجل خاف على نفسه خاف على نفسه فينكح خشيه او خشيه اعيد فينكح خشيه على دينه فإن الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة وأما من أدانا في سفه أو سرف فمات ولم يوفه أو ترك له وفاء ولم يوص به أو قدر أو قدر على الأداء فلم يوفه فهذا الذي يحبس به صاحبه عن الجنة حتى يقع القصاص بالحسنات والسيئات على ما يأتي فيحمل ان يكون قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في شهيد البحر عاما في الجميع وهو الأظهر لأنه لم يفرق, لم يفرق بين دين ودين ويحتمل أن يكون قوله في من أدان ولم يفرق في الأداء وكان عزمه ونيته الأداء لا إتلاف المال على صاحبه وقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أخذ أموال الناس من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد اتلافها اتلفه الله والعياذ بالله عز وجل خروجه البخاري على أن حديث أبي امامه في إسناده لين وأما منه اعيد وأعلى منه إسنادا وأقوى ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين أظن هناك كلمة قال أظن أن هناك يجب أن تكون كلمة قال أو هي مضمرة والله تعالى اعلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين ولم يخص بروا من بحر وكذلك ما رواه أبو قتادة أن رجلا قال يا رسول الله رأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر الله عني خطاياي, خطاياي فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كيف قلت فقال رأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر الله عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نعم وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك وخرج أبو نعيم الحافظ بإسناده عن قاضي البصريين شريح عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ابن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الله يدعو صاحب الدين يوم القيامة فيقول يا ابن آدم فيما أضعت حقوق الآدميين فيما أذهبت أموالهم فيقول يا رب لم أفسده ولكن أصبت إما غرق وإما حرق فيقول الله عز وجل أنا أحق من قضى عنك اليوم فترجح حسناته على سيئاته فيؤمر به إلى الجنة رواه من طرقه وقال يزيد بن هارون في حديثه فيدعو الله تعالى بشيء فيضعه في ميزانه فيثقل غريب من حديث شريح تفرد به صدقة ابن أبي موسى عن أبي عمران الجوني في الحاشية واحد ضعيف ابن ماجه. في اسناده عبد الرحمن بن زياد ضعفه ابن معين والنسائي اثنان صحيح البخاري 3 صحيح مسلم 4 صحيح مسلم 5 ضعيف ابو نعيم وفي سنده صدقه بن موسى ضعفه ابن معين وقال ابن حبان ليس بالقوي قلت هذا نص في قضاء الله سبحانه وتعالى الدين إذا لم يؤخذ في لم إذا لم يؤخذ على سبيل الفساد والحمد لله الموفق والحمد لله الموفق للسداد والمبين على لسان رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أبهمه واستغلقه من مشكل على العبادة وقد قال بعض العلماء إن أرواح المؤمنين كلهم في جنة المأوى وانما قيل لها المأوى لأنها تأوي إليها أرواح المؤمنين وهي تحت العرش فيتنعمون بنعيمها ويتنسمون من طيب, ريحها من طيب ريحها وهي تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل من نور تحت العرش وما ذكرناه أولا أصح والله سبحانه وتعالى أعلم وقد روى ابن المبارك أخبرنا ثور بن, زي بن يزيد أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال حدث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أرواح المؤمنين في طير كالزرازير يتعارفون يرزقون من الجنة أخبرنا بن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن منصور بن أبي منصور حدثه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه فقلت أخبرني عن أرواح المسلمين أين هي حين يتوفون قال ما تقولون أنتم يا أهل العراق قلت لا أدري قال فإنها صور طير بيض في ظل العرش وأرواح الكافرين في الأرض السابعة والعياذ بالله عز وجل وذكر الحديث قلت فهذه حجة, حجة من قال إن أرواح المؤمنين كلهم في الجنة والله سبحانه وتعالى أعلم على أنه يحتمل أن يدخله, أن يدخله من التويل ما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم فيكون المعنى أرواح المؤمنين الشهداء وكذا فقلت أخبرني, أخبرني عن أرواح المؤمنين الشهداء أو أخبرني عن أرواح المؤمنين الشهداء والله سبحانه وتعالى أعلم هو روى بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد أنه سمع بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول إن أرواح الشهداء تجول في طير خضر فصل وقع في حديث ابن مسعود أرواحهم في جوف طير خضر وفي حديث مالك نسمة المؤمن طائر وروى الأعمش عن عبد الله بن مرة قال سئل عبد الله بن مسعود عن أرواح الشهداء فقال أرواح الشهداء عند الله كطير خضر في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم ترجع إلى قناديلها وذكر الحديث وروى ابن شهاب عن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أرواح الشهداء طير خضر تعلق في شجر الجنة في شجر الجنة وهذا كله مطابق لحديث مالك فهو أصح من رواية مروى أن أرواحهم في جوف طير خضر قاله أبو عمر في الاستذكار وقال أبو الحسن القابسي أنكر العلماء قول من قال في حواصل طير لأنها رواية غير صحيحة لأنها إذا كانت كذلك فهي محصورة مضيق عليها قلت الرواية صحيحة لأنها في صحيح مسلم بنقل العدل عن العدل فيحتمل أن تكون الفاء بمعنى على فيكون المعنى قبل المتابعة في الحاشية واحد خبر صحيح ابن المبارك إثنان حسن ابن المبارك ثلاثة خبر صحيح ابن أبي شيبة عبد الرزاق أربعة سباقات خيره أتابع، فيكون المعنى أرواحهم في جوف طير خضر، كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أصلب في جذوع النخل أي على جذوع النخل وجائز أن يسمى الظهر جوفى إذ هو محيط به ومشتمل عليه قال أبو محمد عبد الحق وهو حسن جدا وذكر شبيب بن إبراهيم في كتاب الإفصاح المنعم على جهات مختلفة منها ما هو طائر يعلق في شجر الجنة ومنها ما هو في حواصل طير خضر ومنها ما يأوي في قناديل تحت العرش ومنها ما هو في حواص طير بيض ومنها ما هو في حواص طير كالزرازير ومنها ما هو في أشخاص صور من صور الجنة ومنها ما هو في صور تخلق لهم من ثواب أعمالهم ومنها ما تسرح وتعود إلى جثتها تزورها ومنها ما تتلقى أرواح المقبوضين ومنها ما, تتلقى ومنها ما تتلقى أرواح المقبوضين ومن سوى ذلك ما هو في كفالة ميكائيل ومنها ما هو في كفالة آدم عليهما السلام ومنها ما هو في كفالة إبراهيم عليه السلام وهذا قول حسن فإنه يجمع الأخبار حتى لا تتدافع والله سبحانه وتعالى بغيبه أعلم وأحكم باب كم الشهداء ولما سمي شهيدا ومعنى الشهادة خرج الاجري وغيره عن أبي مالك الاشجعي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله إنه شهيد وإن له الجنة وأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة بمعناه عن عبد الله بن عتيك عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الشهداء خمسة المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل وقال هذا حديث حسن صحيح النسائي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون والمبطون والغرق أو الغريق أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والحرق وصاحب ذات الجنب والذي يموت تحت الهدم والمرأة تموت بجمع أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قيل هي التي تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقه وقيل إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة سواء ألقت ولدها أو ماتت وهو في بطنها وقيل التي تموت بكرة لم يمسها الرجال، وقيل التي تموت قبل أن تحيض وتطمث وتطمث أو تطمث، فهذه أقوال لكل قول وجه وفي جمع لغتان إذا والمرأة تموت بجمع إذا كانت إذا كان هكذا ضبطها. لغتان ضم الجيم وكسر وكسرها ضم الجيم وكسرها بجمع بجمع وفي بعض الآثار المجنوب شهيد يريد صاحب الجنب يقال منه رجل جنب بكسر النون وفتح الجيم إذا كانت به ذات الجنب وهو وهو الشوطة إلى الحاشية واحد ضعيف أبو داود ابن أبي شيبة إثنان صحيح الترمذي وقال حديث حسن صحيح ثلاث صحيح النسائي وتاره وفي كتاب الترمذي وأبي داود والنسائي عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد قال الترمذي حديثا حسنا صحيح وروى النسائي من حديث سويد بن نقران قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قتل دون مظلمه فهو شهيد وروا ابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم موت غربة شهادة وأخرجه الدار قطني ولفظه موت الغريب شهادة وذكره أيضا من حديث ابن عمر وصححه وأخرجه أبو بكر من الخرائطي من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مات غريبا مات شهيدا وخراجه أيضا من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مات غريبا مات شهيدا وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا هو روى الترمذي عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وقل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي فإن مات من يومه مات شهيدا ومن قرأها حين يمسي فكذلك قال حديث حسن غريب وذكر الثعلبي عيزيد الرقاشي عن أناس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من قرأ آخر سورة الحشر إلى آخرها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فمات من ليلته مات شهيدا قبل المتابعه في الحاشية واحد صحيح الترمذي أبو داود والنسائي اثنان حسن النسائي ثلاثة ضعيف جدا ابن ماجه قال البوصيري في الزوائد فيه الهذيل بن الحكم قال البخاري عنه منكر الحديث أربعة ضعيف تلخيص التلخيص التحذير خمسة ضعيف جدا ابن ماجه وفي الزوائد قال وفي اسناده إبراهيم بن محمد كذبه مالك وابن معين وابن معين ستة ضعيف سبق تخريجه سبعة ضعيف الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وتابع وخرج الآجري عن أنس بن مالك وقال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا انس ان استطعت أن تكون أبدا ان استطعت أن تكون أبدا على وضوء ففعل فإن ملك الموت إذا قبض روح العبد وهو على وضوء كتب له شهادة أو كتب له شهادة إذا كان بالإسناد الفاعل والله تعالى أعلم أتابع وروى الشعبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر في حضر ولا سفر كتب له أجر شهيد خرجه أبو نعيم وروي من حديث أبي هريرة وأبي ذر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا وبعضهم يقول ليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة ذكره أبو عمر في كتاب بيان العلم في كتاب بيان العلم وخرج مسلم من حديث أناس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من طلب الشهادة صادقة أعطيها وإلم لم تصبه أو أعطيها وإن لم تصبه وعن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من سأل الشهادة بصدقه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه وخرج الترمذي الحكيم من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس من أحد إلا وله كرائم من ماله يأبى لهم الذبح وإن لله خلقا خلقا من خلقه يأبى لهم الذبح أقوام يجعل موتهم على فرشهم أو يجعل موتهم على فروشهم ويقسم لهم أجور الشهداء أو يقسم لهم, لهم أجور الشهداء أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصل الشهداء جمع الشاهد والشهيد القتيل في سبيل الله كذا قال أهل اللغة الجوهري وغيره وسمي بذلك لأنه مشهود له بالجنة فالشهيد بمعنى مشهود بمعنى مشهود له فعيل بمعنى مفعول وقال ابن فارس اللغوي في المجمل والشهيد القتيل في سبيل الله قالوا لأن ملائكة الله تشهده وقيل سمي شهيدا لأن أرواحهم أحضرت دار السلام لأنهم أحياء وعند ربهم يرزقون وأرواح غيرهم لا تصل إلى الجنة فالشهيد بمعنى الشاهد أي الحاضر للجنة وقيل سمي بذلك لسقوطه بالأرض والأرض الشاهدة وقيل سمي بذلك لشهادته على نفسه لله عز وجل حين لزمه الوفاء بالبيعة التي بايعه في قوله الحق في قوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فاتصلت شهادة الشهيد الحق بشهادة العبد فسماه شهيدا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله وقال في شهداء أحد أنا شهيد على هؤلاء لبذلهم نفوسهم دونه وقتلهم بين يديه تصديقا لما جاء به صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا الكلام في الشهيدة قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف الطبراني والضعفاء للعقيلي اثنان ضعيف ابو نعيم في الحلية ثلاثة ضعيف جدا ابن عبد البر، اربعة صحيح مسلم خمسة صحيح مسلم ستة ضعيف الحكيم الترمذي سبعة صحيح البخاري متابع فأما الشهادة فصفة سمي حاملها بالشاهد ويبالغ بشهيد وللشهادة ذي ثلاثة شروط لا تتم إلا بتمامها وهي الحضور والوعي والأداء أما الحضور فهو شهود الشاهد المشهود والوعي هو ما شاهده وعلمه في شهوده ذلك والأداء وهو الاتيان بالشهادة على وجهها في موضع الحاجة إلى ذلك هذا معنى الشهادة والشهادة على الكمال إنما هي لله سبحانه وتعالى وأن جميع الشاهدين سواء سواء يؤدون شهادتهم، ونجمع الشهدين. سواء يؤدون شهاداتهم عنده، قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وعيد، ونجمع الشهدين. سواء يؤدون شهادتهم، سواء يؤدون شهاداتهم عنده. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق والشهداء هم العدول وأهل العدالة في الدنيا والآخرة هم القائمون بما أوجب الحق سبحانه وتعالى عليهم في الدنيا باب منه روى النسائي عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون فيقول الشهداء قتلوا كما قتلنا ويقول المتوفون على فرشهم إخواننا ماتوا, ماتوا على فرشهم كما متنا فيقول ربنا عز وجل انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم فإذا جراحهم, أشبهت جراحهم فإذا جراحهم أشبهت جراحهم وروت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن فناء أمتي بالطعن والطاعون قالت أم الطعن فقد عرفناه فما الطاعون؟ قال غدة كغدة البعير تخرج في المراق والإباطة المراق أو المراق والإباطة ومات من منها ما شهيدا أخرجه أبو عمر في التمهيد والاستذكار باب ما جاء أن الإنس أعيد باب ما جاء أن الإنسان يبلى ويأكله التراب إلا عجب الذنب مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة وعنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصل يقال عجم وعجب بالميم والباء لغتان وهو جزء لطيف في أصل الصلب وقيل هو رأس العصعص كما رواه ابن أبي داود في كتاب البعث من حديث أبي سعيد الخدري قيل يا رسول الله وما هو قال مثل حبة خردل ومنه تمشؤون وقوله منه خلق ومنه يركب أي أول ما خلق من الإنسان هو ثم إن الله سبحانه وتعالى يبقيه إلى أن يركب الخلق منه تاره أخرى في الحاشية واحد حسن النسائي اثنان صحيح أحمد والطبراني ثلاثة صحيح مسلم ابن ماجه أربعة صحيح مسلم خمسة حسن أحمد أبو داود في البعث والنشور وأبو يعلى ابن حبان في موارد الظمآن والحاكم وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين